من براهين تعظيم الله حسن الظن برب العالمين جل جلا جاء في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه يا رب إني أراهم يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعلام ما خص هؤلاء بينذكروا معك فهوح الله جل وعلا إليه يا موسى أما إبراهيم فما خير بين اثنين أنا أحدهما إلا اختارني وأما إسحاق فقد جاد بنفسه وهو بغيرها أجود وأما يعقوب فكلما ازددته بلاءا ازداد حسن ظن به ووالله من يعرف عظمة الله وسعة رحمته لا ينبث إلا خيارا أو حدا هو حسن الظن برب العالمين جل جلا نحن نذنب وليس لنا إلا الله يغفر ذنوبنا نحن نطيع الله بتوفيقه وليس لنا إلا الله يثيبنا على طاعتنا ولنا عيوب تلبسنا بها وليس لنا إلا الله يسترها فمن أحسن الظن بربه تبارك وتعالى كان الله جل وعلا له كظنه بربه تبارك وتعالى والمعنى فما جاء في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي به أو أنا عند ظن عبدي به فليظن عبدي بما شاء ومن عرف الله وسعة رحمته لا يملك إلا أن يحسن الظن بربه اجتمع أبناء يعقوب عليه شيخ كبير شابت لحيته وحدودب ظهره وعميت عيناه ومع ذلك يذكر يوسف تولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم تمر أقوال وأحداث إلى أن يقول الله جل وعلا عنهم قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا ماذا قال لهم ذكرهم بحسن ظنه بربه قال الله قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون وإنني أخاطف كل مبتلى والله إن الله أرحم بك من نفسك وإن الله جل وعلا قادر على أن يغيفك وأن ما أنت فيه هو خيرة الله وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك ويحتاج المرء مع ذلك إلى أن يكثر من ذكر الله ويصبر نفسه ويرى سيرة الأخيار والأبرار الذين صبروا على ابتلاء ربهم تبارك وتعالى.